وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى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 من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فقدره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فليظه شققنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبت ما فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا جاءت الصرخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بكل امرئ كتم مستبشرا وجوه يومئذ لل عليها وضر ترهقها قطرا اولئك هم الكفرة الفجرة